هستوى <تصفيق> له قد مرورا وقم باشا لم كان لا ببارا وقم كان لا ببارا و. Did you do the game?